círát a Lédeinek engem tettek ők,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 ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 Do NIN Niv sebá slim Jameja Vala ítan, sejdu fulluna, fidi, illa, hi, afwaja, fesabbi, bi, hambi,